وقال الإنسان ما لها, لها يومئذ تحدث, تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك فَكَأَنَّهُمْ حِلٌّ يَوْمَئِذٍ يَشْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَشْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ قال ذرة خير يره فمن يمن مثقال ذرة خيرا يره ومن يمن مثقال ذرة شر يره <مثقال> <خيرا>